ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم وحي وعادي وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وَقَالُوا إِنَّ مَا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۖ قُلْ تُرْسِلُونَ إِلَى اللَّهِ شَكًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُونكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعده ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد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 لَبَرَزُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّوَافِرُ الَّذِينَ اتَّكَبَرُوا إِنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا أَسْكِنَاكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ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 ربنا اغفره ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُصْعِينٌ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَجِدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنذِرَ مَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَكُونُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَسْلِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُدِبَ دَاعُوتَكَ الرُّسُلَ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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول مِنْهُ الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار